قالت الوردة عمري اغمورنا سبع طيور اسمعوا انا اوتني اغمور اول بحري ولا هلا قالت لاقا من سحابه السماء تمنح الارض الحياه تملأ عندها سري أغمر الناس بعطري انما سر السعاده في قلوب صادقه انما الصدق يولد ومعاني الناطقه وبها املا صدري اغمر الناس بعطري كذا الأخلاق معنا وبهتان مظامر وبهالكون تغنى إنها شمس البصائر أنا نحو الثير اسير استقي كل جلالي من علين والحساي راح يهفو كل من في أغمر الناس بعطري